سورة الحديد. الحديد ونيا حوجنيا بيجي بيجين. كنا زائد معنا الحديد يا. يا أشكره الحديد يعني واصل بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح يعني تسبحاته رب العالمين كان. و رب العالمين يبيك يماتيه ويبي عيبا او همامواصره كينه رب العالمين كانو و العالمين كان وعيبا ومازماتيه و العالمين ده ما في السماوات والارض هنا اشد النافع عثماني دو واشد النافع همو رب العالمين كان و مروفيش هناك تسبحات رب العالمين كان وين دايك شنو هي رب العالمين اما اشد دي بجلي مروفا مخلوقات دي كان همو تسبحات رب العالمين كان وهمو رب العالمين فاكشت كان الكيماتية وعيبة وشركة وكو ايك الشريك بيتغال رب العالمين همو وقت تبجه سبحان الله يعني رب العالمين يبتنى بس او مستحق عبادتيا چو شريكينينا وعبادتيا بس بوي بيتا رب العالمين افا كان صورتك ما خاندر همو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض داس بيتغرن يعني يسبح لله فعل مضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يان يهاتي فعل أمر سبح اسم ربك الأعلى يان مصدر يهاتي سبحان الذي أسرى بعبده أبا علماء ومفسره رحمته خذلي بدوحتي أبا قوتيني أبا هموني شانا هنديا في مخلوقتنا هم وقتاكي تسبحات رب العالمين البرينوك تسبحات رب العالمين يكريونوك وجيرا بوجباش اف تسبحات رب العالمين يبردواما وَإِنْ مِنْ من شيء إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ هاشتاكي هابي هلاتز بهضر ربع رَبُّ العالمين كت وإلا رب العالمين هلا ربع لميد كت و هلا ربع لميد كت و هلا ربع لميد كت و رب ربع لميد كت و إيكي الواكس وكادر السعيب والات رب العالمي تكر هكا مروفي كسنا الشريك قال رب العالمي ده نات ربوبية ده ونات ألوهيات ده ونات أسماء وصفات ده وطبعا دفت في عمرو فيجي سبحان الله ودليش عقيدة عمرو في أوبيت كا رب العميني بأعيبه وبيكي ماتيه وعملي مروفيش عمله مروفيش تيو مروفي تسبحات رب العميني بكذاب چش وعملي أخو هكا مروفي وقت مصيبات بمربيات وناحوشين مربيات مربيها وراحوا بس رب العالمين برأب مربي شكر مربي رب العالمين هكمل مربي شتاك بيا وداخازك فيها الواحد شتاء ببشري بيشنابن رب العالمين دبيب هكمل بيأب داخاز رب العالمين تناكر هبمروفي تسبحات رب العالمين بكرب شه هبعمله في الكات ابدل وبداف وبعمل وهو العزيز ورب العالمين يا عزيزا. يعني هم جوفي سركف ديا كسنا شيء خراب يبقى انت وايش قال كي كاسك عقوبك ومصيبتك وعذابك رب ما سر سرسركبي الحكيم ها اشتكيش رب العالمين يجي خدادناي وچوش ندانه وچيناكي يا بفائده وبمصالحات ها اشتكي رب العالمين تشيك الا لمصلحهك بهاي الا بفائده كي يجي خدادناي شوش نياك رب العالميني ونيا دانا بيد حكمك بما دانا بيد شريعتك بما دانا بيد كا ظلم تدا بيد وخرابي تدا بيد همو باشي رحم بو عبداء تدا هاي و بو مخلوقت رب العالمين تدا هاي له ملك السماوات شتي رب العالميني آيات 2 9 سورة تدا رحسين ده كري ونيا مواسنتي أخو كري وكباس رب العالمين يبتنيا ويكاملا كامله عيبا ويبا كيماتيا بش تينك رب العالمين دي سعدوا احسي صفتك ديكا له ملك السماوات والأرض يعني ملك عرض عثمانا هم مويدويا يويبتنيا له يعني لله وحده بل هندش نغوتي ملك السماوات والأرض له له إينا بيش دا أبقوا تيها للإختصاصة بجنيه ربنا منيا ملك عبد عثمان ده صلاة عبد عثمان رب العالمين يبتني رب العالمين شو شيء كنينا الملك ده بيجي عبد منيا هندك هيك اي كي ديج كيف هو في ملكي كيف هو عثماني أو مخلوق عرض عثمانة ده هم ملكي هم ملك رب العالمين يعز من يشاء ويذل من يشاء تايد رب العالمين عندك شليكران عزيز كران القوات كران اسرع حسنا وعندك رب العالمين ذليل كران وبقدر كران وانه نخوره رب العالمين چونك هي همج ملكي هي مو مخلوق ملكي هي او كيف اخوها لهذا تشيكين ليبك دريك المروي بسرماج بالنده وقت واشتانت بيه بيوم روي اف إيمان اخبار يهبي كا ارد عثمان وابي نفعه عثمان هم ملك رب العالمين بتنيننا وقت رب العالمين جيه كي بارانه دفدت وني او ملكوية وني او رب العالمين چهتر من ظانيت او ظانيت كا مسلحات باشي چه دهيا و او حكيمة ديارة چهات دهيا مسلحات و باشي بو فيجيه هو يكو باران لنهيد مسلحات و باشيه بو فيجيه ونيا كو زلزاله چه بيد مسلحات و باشي ونيا افايا وفي ونيا في جي اونيا ارزاق وكيم في جي معاش وكيم في جي نافته دنا من الفي جي ربع هر تشتهي اربع من احسكر ربع احسكر اربع منها موش تكمل كيف اخو شت قد دي وكد لا يسالوا عما يفعلون وهم يسالون كسب سي اربع من نكد يتبو وشولت كان تبو ابو كر چون يا ملكيه ويا اما بسياره الدير سيار المهدك وهم يسألون من يا رب العالمين دب سيار المهتكات بجتماعنا نجوبه كرا ونجوبه هناك يا، لشونجى عمل كي كينا، عمل كي رب العالمين بهدفك بهغاية كده، هكما أو هدف أو غاية جباجنكات دب سيار يحيي رب العالمين هالسرفية صورة بحسي شولت خيتكات صفات خيتكات، إيه كل صفات رب العالمين أبا يحيي يعني صح كده مخلوق ويوميت وهم لا قدر مرينيت، وأبشر رب العالمين تدا بثنية، شو بقولي ملك السماوات والأرض؟ يعني اللي له هذه الصفات كلها، يعني أصفات جود، أفهمه يترى رب العالمين بثنينا، تشذي كنا نتصاحك ندار رب العالمين شهنا، تشذي كنا كويك هبتجر رب العالمين كتشيكت، ويوميت نت مران دار رب العالمين هدا قدر تشريكت، لصاحكت ونيو دتشيكت.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 ای کنواک ونیا جنگ بید بیشترالله زاوپ حمله بیم رب العالمینی ما پیش من بیمیر حملاتش بیش نی با ونیا رب العالمی پیش اما رب العالمی چه دنیا دا سبب ونیا ابد بیجید ونیا اوجنات اوجنات بیش از بیمیریاب حمله بیم ونیا کدالی دتا اوید برین اوکه ونیا چه بی که یک حالت بومه چه بی رب العالمین ونیا یه چه کری نشامده قدرت آخو اول مات چه وی وقتی پیامبره هبی وقتی اعوابی پشتی اینکی پیامبره هاتی پشتی ویش پیامبره دیه هاتی وی پیامبره مهاتی صلّا و سلیم گوییم اعواب. اما آنکه وحی نماید بیشتر وانی اعوایا. وپشتین ربهامی امروز درک سبب دادن هندک جرا هندک چلیکین و مالعتی نه اینه دریم وانی جن یا بچیکه هبی به میر وان میری ربهامی جن کالچه کردی وقتی آدمی حوال پرنسیوی چکرد وان یه چکری به دایکو با به همو أذا رب العالمين بس ينشامد أبو تشيه تبزامكاه رب العالمين وهو على كل شيء قدير همشو بيجدبن أما وكي رب العالمين شيه دونه سبب دونه رب العالمين سبب دونه أنو كي بتشي كي بينيت ونيا قال خمرن شتلاه بتشي كمنا بيجندا كرهينا تجنية الله ما خودي بيجنابيد بيجن خودي بس تدرود كي من يوم أنت توفي كي رب العالمين الدنيا هي شيه دونه سبب توی ادارت تو به سببی نه که ونیا یه دیش نهت نتیجه سببی نهت و بر همه سببی نهت این لایت و تو سببی کار بینی. اما واکی رب العالمین همشش بچه. والاولو رب العالمین هر سر و صورت ناو و صفات خود مبج افایکل ناوی رب هو والاولو والآخرو والظاهر والباطن چار ناو نبا. چار ناو نه همویت کنه همویت رب العالمين الأولو وني أبيع حديثه وحديثه كاتب مع هارتر نويف تشلاكرين يتفسير كين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني هارتر نويف تشلاكرين آياته تنا تفسير كين وآياته تنا شرح كين. قال أولو يعني أوعولي هذي. الأولو الذي ليس قبلك لك شيء. أبداً بريبوما صلى الله عليه وسلم بما يتفسير كري. الأول يعني رب العالمين أولي يهبي وكو مخلوقنا بنا. أو بتنين يهبي. يعني أصل تشكرنا ومخلوق آخر كي. رب العالمين. بأن دي أولي يهبي كو مخلوقنا بنا. بش تينجي مخلوقي دي يتشكرين. بش تينجي مخلوقي دي همو يتشكرين. الأول يعني أولي يهبي. و اوي شو مخلوق نبنا رب العالمين ثاني يا رب العالمين هم مخلوق دي تشكي ارش و عرضه وعثمانه وقلم و مرو بن واجنن مخلوقات دي رب العالمين يا تشكي رب العالمين اصل فاجت نبيو كالدنيا هم كيه هم رب العالمين ويه تشكي يعني هر شيء كمروي و ددا خازر كيكي هذا خازر رب العالمين كي هو الاول اوهب وتش نب و يابش دي همو يا تشكي ويا رب العالمين وكما بي في اوتيري بي ووتيكا سبب الدناي رب العالمين سبب الدناي اما رب العالمين شيت بي بسبب الشركات بيسبب جدتما ورب العالمين دابزاني يخو سببه وغريندن هو الاول رب العالمين هابي تش سبب شنو لا سببها بونو لا مخلوقه بونو افتشت هنا هو الاول او رب العالمين يبتني بدا سببی کار بینین هر وی که خوده و فیغنبری بود که مسعاد الله اما عقیده و ایمان ما اوه کاری که دیوشتی لده ما، رب العالمین ایک دی اینید و عقیده و باوریوی اوه کار رب العالمین ده بچی نه دی جن و درمان خود و عقیده و باوریوی ما اوه کاری رب العامی شی فای هنید نه دی درمان مچه کتبه و دیشتر شری و نیا دی درعکی کتبه رخود خود نا إيمانا بإيّ أبطر عدب بارز أما كي أن مرفيد بالبارزي رب فالله خير حافظ رب العالمين مرفيد بالبارزي والآخير ورب العالمين ورب مخلوقنا همو دي چلين همو دي چن عمرن و Duty минутها رب العالمين همو مخلوقاكي دس به كي عبوهاي ودي أي عبوهاي دي مايكي تشحي دي, دي مايكي اما رب العالمين يهبط ويقولون ان مخلوقنا بينا؟ همو مخلوق دي دميرن ورب العالمين هو هو هو مخلوق هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو فليس هو هو هو هو هو الله عليه وسلم هو وبيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لاهم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء الظاهر يعني هما بلنتلا هيك المعنى الظاهر يعني دياري أشكرايا إبآيات الخوف مخلوقات خوفي أشكراك وبس أول إله حقه أو إله راسده همو إله باطلا وأظاهر معنى هيك المعانيت وآوى يعني او دي سرك يدهموه جوا سر هركسكي رب العالمين إعلان الشريكة الكر ين عذابهناد إلا يا رب العالمين سر وسر كميت فأيَّدنا الذين آمنوا على عدوٍ فأصبحوا شه ظاهرين يعني غالبين هيك المعنى الظهور يعني إيش يعني الغلبة يعني سلكفنها والظاهروش يعني أشكرها يديارة وكما قولتي والهمابلا ترى سر همادا برهندش بيعمل قولتي ليس فوقك شيء يعني كسا تدنيا وأول رب العالمين الظاهرو تشتيج تليد ديار كات بو عالمين شريعة ديار كات إيمان ديار كات هداية ديار كات حقيقة ديار كات بو خلكي. باطل ديار كات داخل لبارزن ونكن والباطن رب العالمين الباطن يعني زانت أو تشتيفشعتي <تصفيق> ويا ديارنا وفي بحر، عن النبي بن عردي عليه وسلم يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول هما ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان عثمان يقول لك الباطن يعني رب العالمين ينزيك ما غلق ينزيك ما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أبعاً مش تأمني زكترين البوم روفي الفي أو رها سكره ده نوف سكره مرويده وقلد ريده كنوف جيون مرويده أبعاً مش هيش تأمني بومروفي بوم روفي الفيره أنو كيبي عمري الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلاته إذا كانت دعاة وعبادة وعبادة نزيك ترى بوهن قلت هل أكاملوك حيشترى هف سوال حيشترى بابيت هل سكروه حيشترى بوساري بيكوشان دي نزيك ترى رب عامين هشتو نزيك ترى لان دي الباطن ويك المعنوى يعني رب عامين اتشي قلمة نزيك ترى اتشي قلمة نزيك ترى نزيك عبد يدخوه وهو بكل شيء عليم ورب العالمين علم وظانين هموشتكي هاي علم وظانين علم رب العالمين هو خلق السماوات هر اوه الرب العالمين الذي خلق السماوات هف وَنْيَا وَأَوِشْهَفْ طَبَقًا وَكِئُهَا تَوْدِيهَا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يعني عاد شاف طباق رب العالمين في ستة أيام الشاش رجاد عثمان في ستة نشیو شکرت، ایلا بی مدنی نبیت. و کی با شری، ولله المثل الأعلى مروفنیا. دیگه بهش دیگه کیب می‌دهیم چنده؟ بیشتر از خود روزه کی؟ آن دور و جانسی روزه بیشتر از کمتر نشل شد. هند وقت اما رب العالمین چیشده ونیا؟ شیا عال دعس ما رب چی شکرت؟ رب کن. نه بهش دیگه هم رب العالمين حكمة طبيعية لكن مفسرها احمد الخدري بيت هندك هندك الواح حكمة تقول ايه كل واقوتي رب العالمين دا نشام روفي بداته ما فير كات كم روف عجل نكت بن هند العالمين عبد عثمان شان دي تشيكين مد الشاش وجدا دا مو شو لك دا عجل نكت ونيا, ونيا و راحتيه راحت بيته دا من ياو چونكي عجلهم غبي خرابي ديماي كك خرابي وتد هو هندك ايه ی گویی دوباره میذار که رب العالمين که همونجوری که اجلک های یعنی وقتی که رب العالمین و نیا حس نکر هر هفت طبقه عثمانی و عادی به کراچی کات ابکن اما رب العالمین چند دنبو اب چه شو جدابوی از وانه چیکم حتی او وقت نه چلونه هم چنابن رب العالمینی این لی چه های اجلک های یعنی حتی او وقت نه چه حتی او وقت دیمایی که اویش نهید خلاص نابید و دیمایید پیناید <تصفح> وقت گلک <تصفح> جراملوف یکی بینید یه خرابیت کد یه کفرت کد یه شرکت کد یه ظلمید کرد، او رابرانمین یه چلی کری؟ آه رابرانمین عذاب و برنکی یه و عقاب و برنکی دابزان این اوانا چیه هی؟ اجلا هیی لا العالمين وقت تكيهياته أو رب العالمين كله نوكت، آه عذاب ناقد في ستة أيام يعني شهر جد رب العالمين عاد بعثمان يشيك، أرد شي أيامن شيء يومن مفسر دو يوم روجت عادي يعني روجت كنا، هاي الدنيا عدا، رجن العالمين. كرب العالمين ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون يعني شندن يعني شاش اذا صاله ها هر رجك ها يبدي شاش بس قال راجحا وياك في سته ايام البعث رجد ما چونك رب العالمين ما تاخذ منيه بتجي ما تاخذ ومعروف رب وكي في يوم كان مقدارو خمسين ألف سنة يان او تما قوتي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون رب العامي ده بيجيد ده بيجيد هزار سالا هنده صد سالا مهم ده رب العامي بيجيد أما ما أيام يعني معروف لالما وقت بويتش تي اوه معروف نوف مدى أم ناسين وظانين إلا هكا دليل ثم استوى على العرشي بشتينك رب العالمين يتشو أسر كيري يتشو أسر عرشي يعني بشتينها في طبقة عرض وعثمان وشي كيرين بشتينك رب العالمين يتشو أسر عرشي أباش إيكال الصفات رب العالمين بجني الصفات الفعلية الصفات الفعلية يعني هاو صفاتنا برب العالمين هر وقتك حس وقتاكي حسكت دي ديكت بل إنه كرب الله عمين سر عاشي نبو بري عرض عثمان أشكلت فشتي عرض عثمان أشكلت إن شليه وارد سر عاشي رب العالمين كيف أخوا بكيرشة كتشليه بديش سر عاشي نبي إنتبه نسر عاشي نبي إنتبه بصفات الفعلين كيف أخوا وكير رب العالمين وكلم الله موسى تكليما رب العالمين ونيت أغبي بس أفواه فنا يا كيا يب كيف وياه ني أول وقت حاسك أديشكت دا أغبي أو مروري حاسك رب العالمين دي قال أغبي جاءفش إكله صفاته ن معنى عنا هذا، ثم استوى على العرش يعني ده حتى أترى رب العالمين ده سلك كبير، ده سلك عرشي بيت, عرش. عرش بيت. نعم رب العالمين كيف أخوة؟ واستوىش يعني على ربك هات من يا الصحابة وتابعيه رضي الله عندهم، بما تفسيره في كلمة كذي استوى يعني وتي على وارتفع، هم أفتر تفسيره عن ربك وااا في تفسيره في, تفسير في كلمة يهو دياني تشري اما يا تشتوا بسعر عشيه منيا وان بيتشي تشو سعر عشيه تشتوا ابا امن هر ويكي بيسيار امام مالك ياد يكرن غتي ابا مين تشتوا بسعر عشيه ان تشتوا تشو سعر عشيه انه غتي الاستيوا ومعلومن غتي عمو زان استيوا يا اشكرا يعني هي تشو اسري والكيف مجهول اما بجني كيف يتشتوا بسعر عشيه منيا چون در رب العالمین بود من نگوید یا اگر اینشته ی پی رب العالمین ابتداء بود من نگوید نباید عمل آن رب العالمین والایمان بهی واجب بود ایمانش بهندای کرب العالمین سر عشی امام واجبه و وعیدم با صرمانه چون آیات قرآنی به هاتین والسؤال عنه بدعت بوده پسیار لکنیش با پسیار رب که وقت پسیارش يعني ایک هکی نظانید ابن نظانین بیجید نا بجنه با سؤالو عنه بیدعه دو یعنی ایکی ابن نظانیه یعنی ابن جهل گوتی هایوان با عمین شتا با سرعشتی آن دستویه چتا با آن وجهویه چتا با ام نا بجنه یک هل بجنه اف سؤاله چیه بیدعه چونکه او چیه ویب سیاره بکرد بيد جهلو نظانین اف جهلو نظانین اما هکم رو بکی أبى أشكتذنيا ويا أبى آكل واشتاكرة، أبى أبيععه وآكل واشتاكرة بالحرام. بهدي ثم على العرش أبى آكل صفات رب العالمين يا مإيمان ما تبي بهذي كرب عامين يا سر عرشي بس دي عرض عثمان شاكلين ويا عرشي ويا أم كيفياته سر عرشي وسر ما كيفة أم اما او جماعات أدونية تفسيرة في مستوى كلي وني أو هم وني يديرن الحقيقة شو كهمه أو التفسيرة في أتكلي رسالة يعني على ورتفع يعني شو أسلي أما أو أو يعلم ما يلج في الأرض ويعبدون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يعلم ما هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون رب العالمين, العالمين علم بهاي بن وما يخرج منها و هر شکل عادیش بهت داره. هر شکل عادیش بهت داره. ربعمین علم زانینا بهی. اجاآو شیناتی بید گیابید هر شکل عادی بهت داره. ربعمین علم زانینا بهی. ویدقلندوش یه کره سر عرشی. ربعمین سر عرشی. اما بعلمی وبصاری علم خوب وبدیتناخو وبقوت خو قدرت خو خرطیاتی خو ککه را خو. هذا رب العمير علمو أبا يلهمو جيكي هين زاني تشتناف عديدة تشتتة داري همو بعلموية و بزانينوية و بقدرتوية و وما ينزل من السماء وارجتك العثمانة بتخاري باران بيت ملايكات بيت وحي بيت وما يعرج فيها وارجتك بلنبي بتاع عثمانة العردي بلنبي بت وبعثمانة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أخفني ذكر رب العالمين بيته أخفني جوان ويتباكشبن وقرآن خاندن بيت يان عمل صالح بيت بلن همو بلند لرب العالمين همو بعلميوي شريتن أبه بلند بنا العالمين علم بيهي وخو أو ملايكات أبهت رب العالميني وليكرين كا أذكي إن شلوهك عمل صالح بلند رب العالمين أف ملايكتا ونيا وكي سبب يدنوي بو أما اما هم اول بلنت كد اوتين تخالي هم اشتك وهو معكم اينما كنتم طبعا عمي قلتيه او يتقالهم غدا هنك هرجي اكلي بيه او يتقالهم هم غدا <تصفيق> اجماع السلف الصالح يسر بيه وإجماع اجماع الصحابه والتابعين هم وهو معكم اينما كنتم يعني ربع عمي يتقالهم غدا هرجي اكلي بن كاف معيته يا شيا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 <تصفيق> <تصفيق> داويل كر ونيا بقو دا بشتا دا لغتي دا بشت أنا معه يعني آزد چه آزد قلبي دا يعني بذاتي ونيا هرشان دا لغتي دا أفل شيء يا هاي تيتا كار انان أنا معك نمعنا آزد دا دا, دا بذاتي أما أنا معك بي بقوتي ونيا وسلطتي ونيا يعني بقوة دا خود دا صلاة دا خود دا نیا لاجا چهالیمروز هکری دیجیبرا سایه‌نیا چهارم مدیر دارایکی وزیرکی سایه دو الله فلان کس و نیا یکی بر ویده شلوام چنکه بیشتره تا شلوام بنوید از پشت واتو آر بچه ویه گویی شاید کام مرد چنکه منی از گل تادو تا شلوام بنوید اگه خونگل می‌نداشیدیش بیش تو هر آخوند بچه تو هر باید بیش از گل تادو آنی چند گل تادو ها وای یک لغتی دار یا تویش منی تبجيني كي أفا هو تفسير كري؟ الصحابة رانزو بنا خدري بل هما هو تفسير كري؟ تبجيني أبا هنجيش بجين استوى هنجيش بجين معنى چيا؟ استولى يعونيا قد يكرمك هما كي بينا دلي؟ صحابة كي هما تفسيرا في كلمة كربيت وفي آتب استولى كربيت استوى كسنا كريا بس أبا هم بجين ما چي بي هاي؟ ما الدليل بي هاي؟ وبي كري أبي رب العالمين يقول يمام والذين تبعوهم بإحسانٍ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 فيد كان الدليل يسأل هندي كهنجيش ونيع أوهات التأويلة لدنو التأويلة كخالد لدن طبعا تبعا هنجيش بما دليل بيهن لأن صحابة استوى يقوتي معنا استوى عندي هنجي أميج لك كاين أميج ديهن سروي بس لسأما كاسي صحابة واناودي أبا واحد شاكرين نوكا أما يقوتي وهو معكم أينما كنتم أبا إجماع صحابة سر وما قوتيش معيات الله دون عمعيات إيه معية العامة يا وهيش معية الخاصة معية العامة أكي بإاتي وهو معكم أين كنتم يعني رب العالمين قالهم مروبا كده قالهم ما خلوخا كده قالهم ما خلوخا كده بعلم أخو بزاننا أخو بديتنا أخو بقدرت أخو بمشيان أخو mutta خرتياتي أخو رب العالمين قالهم ما خلوخا كده وما معية الخاص ايش هي هاي رب العالمية قال!!!! قال إيمان داره دفاع الأطار وهو ركوي واتك وسرت يخيل وإيمان بعد لي شين كت وجنح بعد لي راش كت أما معيال معيال خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نعم بس بسأو رب العين بيني تعلم في هاي يعني هو ركوي واتك اشتفاني واتك توفيق واتك عمل صالح بعد لي شين كت وجنح بعد لي راش كت عن هالآية كذيها بيت و الله مع الصابرين. رب معي معي ما صابرين و ربعميه جلفه كاسده و او مروف او ان ابيت و مروفه و الله هو مروفه و مروفه و مروفه و كيف أشكره بيتو أن ببينين؟ كيف أم نبينين؟ يباشر تبيد؟ له ملك السماوات والأرضي جالك دي رب العالميني قوته ما وتأكيد كلافه بتي عرض عثمان همو ملكي ببتنينه رب العالميني كشل اكتنينه دي ملكيده. ده وإلى الله ترجع الأمور وهموش دكيش دي مايكوه دي فجر تفبو رب العالميني هم مخلوق همو دي مايكوه دي فجر نفبول لرب العالميني وعمل ما همو دي فجر تفلالي مي و او رجا قیامت ده حکمیت گلمه کد او ده هنگی کده کی مستحقی جهنمه ده بتا جهنمه کی مستحقی به ده بتا به حشتی ده و ترجع و مرحبا هموشت اگه بگرده تبلالی که لالوی یعنی لالوی دست بکری و لالوی چلی آتیش همو ده شتف هو الاول و الاخر اولوی هموی چی کری نف مخلوقه و دیمایی که شمو ده دي مايكل شامود أشتغل لا ليه واو ده دي حساب ده الحمود بو رب العالمين بوموجودة باء ده أم ده خازه بوي بتنب كين وإخلاص ما هبيت العالمين تنه أف عاية السر في صواتها ترى رب العالمين نشامت داد. كبس أو مستحق أو. عبادت بس بوي بتكرين همود تقيه شيكري وحمود بوي بتنب كين وحمود تكيد ده بوي بتنب كين كسرنا ند ملك عثمان دا وند ملك عادل يولج الليل في النهار يعني يدخل الليل في النهاري يعني ربعمين ده جرى شافه هنداك دلية فكذ دبكتت كره دا دكذ النافر يعني شافه ده هذا يولج الليل في النهار عليه السلام رحمة الله بارك يعني يدخل الليل في النهاري يعني دشافه ودکه دن نه فروجیده. اول چی میخواد ولی دیده؟ دادیم. آوینه؟ آوینه رابل عالمی منیش شهید لیفکه دکه دن نه فروجیده. شهید کرد کد وروجیدش دکه. روجیده لیشکه. ویولی جننهار فی لیلی و رابل عالمی هندای جراش د روجی لیفکه د. ودکه دن نه شهیده. عنیدا روجی کرد کد و شهید لیشکه د. و و پش دینگ رب العالمین، آواه هو یادونایی، نظامو سیستم شفروجه هوی رب العالمین حس که تا دیتاروچه قیامته. رب العالمی منیه ولی کی نخواب کروج شف ولی نه نه. کروج روز هندک بید و نیا لیفه بیتوست ناف شفیده شف هندک بید لیفه بیتوست ناف روزیده شف دریج بودن روز کرد بدن و بالعکس روز دریج رب العالمی منیه ولی کی همو بأمر منه ولده ده ومن اف نظامه بوداناك وبه همو اشتدي طبعاً فنموناك رب العالمين ومأينا همو همو اشتدي او دنيا يدنبين انهو هو بريكوبيكي وجواني جواني ريفة هم همو اف نظامه و اف نظامه و رب العالمين يبوداناك و عليم ودقال هنده رب العالمين علم هاي همو عليم صيغة ما صيغة مبالغة سيغن مبالغة جالك قلق علموية زور ابحاموشتكي ابه اشكرا ويه بشات صدور الصدور يعني ابوشت الناب دلاتا ابه كاس ناب ايتو كاس ها قال اني يو ونيه وقلق اشت الناب دلات مروي ده مروي وكاسي ناب ايتش رب عالمين بهي وهو علیم بدات صدور يعني رب عالمين اوشت الاشكرا وشت وشاتي حمما علموظانينا بهيي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعه